عشره عوها للشاعر سعد صالح المطرفي لا تكبر الشرح على عشرة ايام لا صار ما سنين له تمام لا صرت من عشرة كذا يوم ما وش لون لو عشرات سنين تبلام؟ وش لون لو عشرات سنين تبلام؟ لكن ما انك تعاني من الألم تعال خفف عنك لا تتعلم وش جرك بشخصنا عشرة منعو؟ ولا فيهم, ولا فيهم اللي من عشرة تظلم على قاضي اللو عزيزين وحشام كلا على الفزعات دايم مولام لا قال ذا قدام ذا قال قدام وقبل اتكلم خبر شو بيتكلم شو بيتكلم حتى بليس اللي عن الشر ما نام لا قال افرقهم يقول لا تحلام والحين شفهم وتعرف كيف تعرف كيف الشر بالروس علام وتعرف كيف الشر بالروس علام من قبل لا تقبلوا مثل الايتام لا شفت ما البعض التالام يوم لو هي صدفة ما قابل عام شبكة ملامح حصريا على شبكة ملامح